موسيقى <تصفيق> عميك حياة عايشنها. فيها الدنيا بطبها لحقك شلسنها احلموا امانجا جميله سمعينها يلي عشقت الهوى والموت يلا حملها حياة عملت حياة عملت تعيشها معكم عبير جميعا مرحبا لكم ايها الاخوال اصدقاء اصدقاء مرحبا لكم وحياة على الناس مستمعين نذكركم بان احنا متواطين معاكم على جروب حياة على النت على الفيسبوك. وعلى دردشة معه صوت العرب برضو على فيسبوك. أنا وما من الهندسة إذا احمد أحمر بالصاع. عندك رأي أنا وما كنت في السطح من هندي سلكهم بيترول من الأشجار عشان هو يخشوا بقعدة الموضوعات. بس ما نحنا رايح. أحسن هواتف أندرويد ماني جت من خمسة دي مع الفكرة الاولى وهي السنه اولى كمبيوتر احنا بنكمل الموضوع بدأناه المره اللي فاتت اللي هي الحمايه والمره دي هنتكلم عن كلمه السر احنا احنا قلنا استطك تسعه و احنا خمس حاجات لازم نعملهم عشان نأمن نفسنا بقى, بقى عن الامن العادي قلنا المره اللي فاتت شو هم احنا بنامن الويندوز بتاعنا او الاوبراسي عن عشان اللي نفسنا في الحاجات دي كلها مفيش يوزر في كده عليها فمش هركز كتير عليها في اي نقطه ان النقطه الثانيه ازاي احنا نامن المتصفح بتاعنا وازاي إن احنا نسخن على فعال الامان بتاعه من هاي للل للمجيب طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم ازاي إن احنا نكون كلمة سر او كلمه مرور قوية زي اللي بيعملوها عراقيين ايوه بالنسبه الاهم غير أه. الابتكار ويجب ان يفتكلم هم هم حقين شوية خطوات ان نحن نعمل كلمة السر من دولة خطوات بياني يا ارمو جود والدوني ويسنها شوية الابطار بتاك الكلمة الفرق نحن اول خيالة ان هي لازم تكون حاجة تناه كامبلكت كامبلكت ان من خلص وأرقام وعلانات طبعا في كابتال في سمول في الأرقام ايه لا هي كلها كاركتر واحد ال الرموز كلها كاركتر واحد خاصه لو انت فكرت ان انت تعمل ايه كلمه متكونه من حروف ومن ارقام ومن علامات خاص كده تصل الكمبلكس علامات أو لما كل موقع على مثلا شهريا او حضرتك السوريه لما بنخش على اي موقع بنعمل باسورد بيقول لي فكن هي ما تكونش اقل من 6 خوف وما تكونش مثلا اقل من 24 او 18 حرف او كاركتر مش هتقول حاجات في حاجات ثانيه ممكن مثلا تيجي تقولي اه الجامين او مالك ايه ايه الحاجات اللي ممكن تحشيها في لما تيجي تعملي كبسه ولا اسم بطاطس ولا اسم زيت ولا اسم موز ولا في اسم ولا برشاون ولا, ولا, ولا, ولا, ولا اللي انا بقولك ولا انا ولا دول سنت ولا دول دول ولا بتاعه العربيه ولا ولا بتاعه ولا بخدمك شوف عشان كل ده ومعاك ده ممكن نعمل اه يعني يعني ممكن مثلا تاخد اول حرف منك على اول حرف من جوجك على اسم تنكتب في دي مثلا لاين بلوك على رقم انت انت رقم اجنب مثلا جوزك ما في لازم مع بعضها. اللي من ذلك هو أنك لما تعملي خاصه المفروض أنك مش تعملين حاجه على اي بس. لأ إذا من ممكن تتكريس. فعشان ما ينفعش في ناس ممكن تعمل الخطوه دي في ناس كمان مع فيلم الترفيه يعني من ينفعش ان انا اعمل كل اللي انا على 18 جليل واعمل حاجه مثلا من يتماشى الكاراكتر او من 14 كاراكتر وبعد كده عشان ما تهمش روح كده انت عندي في الشنطه انا أي حاجة لا اي أي أحد لو بدأ في سانس أو صدفة أو بقى على الورق خلاص تلاتة طب اعمل تبى عمل أيش أنا استفيد ما هو <تصفيق> أنا؟ <عشان تصفيق> حتى الكمبيوتر ساعتي طلع كلمة كذا هي رمادر مية او طلع كلمة السر دي. عملته وجبت اتذكر عقب ما رش مية في الموبايل الكمبيوتر صليت ان خلاص تلاقي أنا عارفه جدا جدا السرية كامل السرية عمل إيداع خلاص داخل حاجة بس مع كلمة سر بس يعني مش فيك رأسي هنا فيها اللي مش مش في مدرسة وإن إحنا من المدرسة مش حبت ما سي الموضوع مش مش لاع لاع لاع لاعشة متنعش لكن لو انا معايا برنامج كسر برنامج الكسر بتاع الكسر دي حتى خلص عليها عليه شواء فيه حتى كانوا مطلعين كده قطير في الاخره بتبقى متوالية او تبقى لي مثلا واحد معايا اني مش عارف مع ايه يعني انا ممكن افتتخذ اديه اني لما اتكلموا على انك تشتغلي خريب وارقام وعلامات ان الموضوع ده بيتكلموا ان لو انك بتتخدمي برامج بفك الشكرة دي برامج انت عملها حروف وارقام بس ممكن من 14 لها محشوب دي دي فكهاتك لكن بيكلم ان انت عملتها ارقام وحروف وعلى ممكن تقعد مثلا 54 سنة عشان تفكي اللي هو قاعد قداما 54 ارقام بك انتظرها لما يدر بيقلقوا عليه بيقوموا الحكر وبيقدروا يصالوا في كلام لكن احنا بنحاول ان احنا انطعارهم كل شيء بنحاول نطعر وهنا بيحاول انهم يغونا. بعد كده تشكل معايا. معي يحاول ان هم ورغونا ان لما تكون 12 و 13 خانا المعروب يبقى و يبقى و يبقى و يبقى و يختار هي اسم الموضوع انا بحبه انو ما ينفعش مثلا الموقع مثلا المتخيلة بالو بطوية و مثلا بطوية انا انا عمل باسورد في التالك او حاولو ما يكونش معك باسورد واحد يعني و كده مثلا يكون فيها مثلا 3 باسورد <تصفيق> <Ministry> مثل مثل مثل ما يكونش بصور بوحد لكل حد اندينكم تعمل تعمل حكم ايه وتعليه وتعليه وتعليه وتعليه ايه تحديد ايه تحديد عشان لكن لو ما ضاعش في ودهش حده وخلاص على بيقول هو قاعد معانا خالص ايوه تمام اللي قعدوا قاعد معانا كل الكلام اللي احنا قلناه في المذكره دي من الحاجات اللي اللي كنا جدا في ان عمل البحث <تصفيق> الحاجه الثانيه ما نفس يعني هو عقا ان هما يتكلموا لما تصلوا بيتماثر وضيجة او تقطوشوا بيجة انت كده أو صبت لباس او بذلك ان هو بصد موقع لكما تعطيبها لك انت لا يدرك كده انت ساي يعني اتعمل حد اذا انا نظم بسان يعني عشان كده بيديك ان يميتي لما تيجي تعمل له باسورد اول مره او لما تيجي تعمل الاستيشن <تصفيق> في حاجه بتقول لك اعمل له باسورد مرتين او في حاجه ممكن انت تكون عاملها خضران بنفسك دلوقتي في علامه اه اه هو اخر 2 3 دبل سلاش مثلا اي دي خدت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كل بي خلاص بي مفيش مفيش مفيش مفيش خلاص لازم تكون محددة؟ بالضبط بالناس ايه الحاجه بقى المهمه اللي هم اخر نقطه بيعتبروها ان من, من الحاجات اللي, اللي لازم نستفيدها ولازم نتعامل معاها بشكل صح بلس ان انت عن عن باسورد الباسورد ده بنستخدمه في ايه انا الباسورد بنستخدمه اما بعمل ريستريشن في موقع او بعمل الريستريشن مثلا في إيما بعمل في إيما انا عايز اعمل ميل او فيسبوك او تويتر يعني الحاجات المشهوره دي الحاجات كلها بتبقى عارفه ان انت مع انت في المكتب؟ لان فاهم دمك انت فبالت انك افتكري انك ممكن انت تعملي الباصه انك الحاجات اللي انت لو نسيتي بيها الباصه تقدر تفتكريها مفيش حته بس انا نسيت بس لازم لا تحددي اول حاجه لازم خلي دادي الحاجات أنا بحطها ايه في دي بس ممكن لما تيجي تعملي بلاي في ما تحطيش الأمر بتاعتك في خليه في في مش عارف خالص فممكن في يستخدم بيستخدم الفيش من الملفات بتاعتك او البيانات الشخصيه بتاعتك في قصد ده ممكن يعمل لك مشكله او ان هو ينصب عليكي أو او او, أو خاصه ان ممكن الميت جارد بيصير او ممكن فيطر بتاع ديت حانا وانا دخلتوا انت خطتك كون ببيانتك صح انت بثمين يا ما شاء الله يتكلم افتخل ده انت خليخب انا في مطلم بعلم المواقع بتقولي ان انا ما ينقاش ان انا تخدمون حاليات او ما ينقاش استخدامها المطلم ازل من إن 18 سنة فلاني المحلي ذيلي ان انا ما دانا من الهيستراتيشن ان ان العمر اللي هحطه يكون معازل 18 سنة اشد بك ما افتخلش الدنيا عنك فيه ام جميل فالاقم انت تتكرين انا اكلم مثل ألف أو 90 يمتعين كمانا عمضة جميل 18 يعني خلاص منك كده عبدالله 18 من النقة التانية خلي ذلك بس العمر اللي انت هتسخير لازم تكوني ممكن هو مثل جميل عليه يعني يجوث من النقة تقوله الحاجات التانية اللي هو السؤال السياك لازم تخلق حطيتني في السؤال فهي مش كده كده في السؤال لي دراي انك انت عقله الاداره او انت فاكره انت كنت جاوبه دي حاجه مهمه جدا عشان ما توقعليش بس مشكله ان هو الباسورد موجود ان هو الباسورد موجود والباسورد المفاتيح كمان حطيت الفكره في جوتشو وكمان اشكر الاداره بتاعته كنت كده للي هيشيل لك المشكله او بنتكلم انت شخصيا كحل قبل امكان كل ايه ik kunnen het eens niet eens ik eh het je kan doen zo haha maar goed allemaal bedieteren bij deze eh daar we vluchten nog quaeken we hebben het de troom met broer als je maar ik ga het bij de halte van eh maar we gaan we gaan مش ممكن تكوني بتجوزي في اي حاجه انتي ديش كلمه الممرض هو اللي بتهالي يبقى انت خلاص مش المسؤوله على الموجوده مش هو المسؤول يعني يعني حد طلب مني مواعيد التخميل لا والله ما بنقدر افتحه الا انا لو او انا كنت موجود لكن النظام كل فين في الممرض بتاعي خطه نعمل كلمه ممرضه كل حاجه هنا بتبقى اوبسيد هي هي فيلم بس انا اخدتها مش مش في معرفه يعني ان انا لما يجي ابقى قاعد على الكمبيوتر بتاعي او على اي كمبيوتر في اي خطه تحب ان انا اكتب الكاسر تبتدي ما في في حاجه عرفتها برضو بالصدفه والله اللي هي الهيدن كاركترز الهيدن كاركترز ان انا اخفي م... حرف في ممكن حد يوجد مكينه فكه من نفس بتتعامل مع الكاسر ممكن تستخدم نفس كلمة السر أو تدخل على على هو أول شيء لازم نعرفه كمان إن كلمة تذكر على الجوال بيشمري بيش بيش بيشكله الحاجة الثانية الحادثة الثانية هو دي خلاص كل الموضوع خلاص الموضوع أه يعني ال ك كممكن فيها هو آه نقطة وكل حاجة بس هو كل المواقع قد بالها ممكن إذا إذا بده كل كل الفصل بهذه الحين فترة إيه إيه إيه بس على الجانب الأصلي ممكن نيجي إذا المهم إنك تجيبوا شو برضو شوية kijk helemaal gezien is, kijk het ik computer, computer je kunt het opslaan. Oké, dan heb je twee. Waarom is je computer? Want je kunt het opslaan, maar ik heb op computer en die is bij een <تصفيق> ما تستخدموش خطه الدخول التلقائي اللي هي بتاعته ده ما تستخدموش بس بس لو بتيش ممكن تستكفي اخوان انا كنت هقرب ان انا ما خدتش وانا بدي كملت اجراءات ان انا اعمل اي على اي ويب لان لقيت تذكرني او ريميندر فانا دوست رد عني واتسجلت في الكمبيوتر و الدنيا دي الغيها ازاي لا هي كل حاجه كده منتتري تايم اوت خرجتي اه و تدخلي تاني من غير ما على بلات بلات بلات لأن تذكر لا تخلص الموضوع ده المهم هذي اي شكل اكثر افضل حاجه لكن مش بي مش مش بي الموضوع عندي. مش بي مش بيفتكر كل اللي بيحصل مش بيتخزن في الكمبيوتر لا لا لا لا لا هو في في دي انت في ورثه خلفي اي ما كنتش بعمل هي اللي بتتخزن عندي ده خلتني افترض ان انت قاعده في البيت فمش في راقي حد يفتش غرفك لان وبعد ما تخلصي امسحي الكوكيز اللي عندك وامسحي كل اللي عندك في الهيستوري انت فاهمه الموضوع تقريبا بقيتي في في القصه او في المنطقه الامنه ليه كان الحاجة الابر الاخيرة ان انت ما تبعتيش للبصر ببتاع 3 ميل ولا تبعتيش محطة طورية لان ممكن يكون معمولة بإسكان شرط على الجهاز عندك فبيتاخد من صورك لانت ممكن تبعوك تبعوك لانساو المبيرة المقطة الاخيرة لا اي شكل من الاشكال لو بخلتي على السياس انت متى فيه ما تحوليش تدخلي على اي احساب ديكي لان الابين انت متى فيه لما مروح مرضي فالحاجات كلها بيبقى عليها برامج بت... بتاخد انفسور اه... ببتاعك تعالي انا اخذ بقى شوية حاجات ثانية يعني حاجات ما عندي في زيادة امان ازاي تعالية يعني ما تستيجيش تدخل ببتاعك بالك... بالكيبورد لو انت جنائك او انت داخل على حساب بتاعك في البنك او كلام ده كله ما تستيجيش تدخل بتاعك عن طريق الكيبورد اكتبه عن طريق الشاشة عندي دوستتلي على الـ على ومن والمستطاق على ومن فروت على اكسسورتي اللي هم بتاع الحاجات اللي جوه الصبته الخاصه ففي حاجه اسمها اون على على, حتتخليمها حتتخليمها على الشاشه فبتستخدمينها احد تستخدمين مش بس في الحدود على دي وما تشد على الدواير <تصفيق> يعني ده <تصفيق> الشيء الاول الحاجه الثانيه المهمه اللي ما فيهاش اخراج ممكن مطلوب لما تكون بتسيب القصر سواء مع اكس او اون ستريم كيفك في الحالتين ما بتبقاش في اللي حد على جنبك حاول <تصفيق> لو انت يعني سيدا خليقه وسيدا خبيله طبعا اه مش عارفه بس هو بنتكلم عن حاجه يعني يعني الصوره دي كانت ممكن تكون في في ده مثلا ان دي اصلا انت بتكنه اه كبتيق بيقول على ان من المتا يعني ده شيء كبير او الموضوع بيدمر ان بعض ما استخدموا ادله ده لا بصي انا هقول لك على حاجه بسرعه اه دي مراجعه شخصيه من حضرتك اللي كان عندك كله وابنائك في استخدمي بضع صور من فيسبوك، في تويتر، لمن خذيني بضع على سبيل المثال مم. في المطار، لمن استخدمي بضع مختلفة في الإمارات، سواء الأمور اللي بتعالج شغل أو الأمور الهوتميل أو الجنون، وبالإمامة بساعات من الأم، للمواقع استخدمي استخدميني عادي أبي... يعني.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 ان في كلمه بالعربي بقى يا جماعه اه عن فكره الباسورد او عن فكره السسو انت لما شفتك هي ايه اقصى درجه ليه لان انا حاسس فلما تجيء تدخل على المواقع عن طريق الفيسبوك لا تدخل على تقول موقع متجر لا اكتب الباسورد او سي اف بي اللي انا اللي عم فكر في منك انا فقط جميل اسم الموقع اللي بتكلم فيها اللي هو الباسورد اسم المحطات كتبتوني يعني انك تاخد بنا من حاجه أو حاجة أه أو أه حاجه, حاجة, حاجة. لا هي المكالمات اللي على على او على يعني حتى الموضوع ده بتاخد كتير اه اه في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في إيه بص ما كنمش حد إيه تخطي في البلكونه balconة ويمت إيه في ال الموبايل وعمان كذاره حد ماشي شيء أو, آه أو, آه أو, آه أو آه. أنا معه ولا اللي انت الموبايل بزيارات وانا معه عارفين مش ناسك فما كنمش أحد هو اللي عندنا إن إحنا مع موقعات أوت الموبايل كينها بيوتنا أو كناه الخزنة أو في المكان اللي في البيت يعني خطوه مهو ثور اهلي يأميني و الأهلي يأميني بشكل من غير كلام ما نعمل يعني حتى الفيسبوك حتى اكاة كلمه فيلمة فهيه اننا ان, إن يشوفي حاجات دي هالاهال يبقى عليهم يعني ان يطرقوا في اهل اشخاصية ان على الهال الناس دوني اتخاضي اه وفيه بجايه فيه اهل, في أهل اشخاصية ان الناس دوني عليه يتفرروا عليه يعني ان اريد ان اشخاص معينه انا هبعد يورياتي ايه لاتصدق وهي اللي تدخل على حسابي اول ان يوجد فينا ان احنا نفد الحد من ايه لنفد حد انجم حديث اه هدو او حدث فيك مشكلة جيران يقولك اول ما تبعتيش في المحافة الخورية ما تبعتيش تواشختيه اليكي ما ما تبعتيش اوبقام تليكوميناتك في اتبع العشرة قبل فتح الحساب الائتماني بتاعتك في كارد ماستر اي حد في اي أي شكل اشكال لو حصلت على الانترنت شكل من اشكال ان انت محتاجه تحل حساب عليهم في كلامين رقم من على في نقطه او على فيسبوك او تويتر عندك مشكله يعني او يعني لو لما يكون عندك عندك على فيسبوك او اقبل عادي يعني شكلهم ونطبق نمشه الحاجة الدخول التقني حتى على فيسبوك حتى على اي حاجه كل ما هم ماسك لابتوب اللابتوب او التليفون جاي جميل وفي حاله دلوقتي لازم نعمل باسورد بره والباسورد الباي ده اهم اللي احنا بنعمله تكست بره يعني بالباسورد بتاع الجهاز بتاع الجهاز اللي انا هعمله لك اه اه, آه. آه. يا مين الباسورد بتاعك لو من حركه لكن نحافظ على بقدر حياتنا على لا أقولك لا نعم شو تصل إيش نشوف فا كده نص ماينه نص ماينه نزكيت قدارنا كتني اتنين خمسة سبعة سبعة خمسة بس انا نتفرجنا تليفون بقى لي شوية فانا قلت نخلص الفقدة ونبدأ بتلقي ااا تلفونات طب <تصفيق> تليفون السلام عليكم وعليكم السلام يا محمد على التاخير لازم نخلص الفاتوره لازم نخلص ان شاء الله بس عم. بس عم. بس عم. بس عم. على كان الاولى كان لصد عبدالرحمن في السؤال اللي فات كان اعمل اقل سؤال واذكر المستمعين دي واذكر حدود دي اصد عبدالي السؤال, السؤال بتاع ان هو بيقع على سايبر فلما بيقع على سايبر بيجيه لرسالة فحان انتجيره احيانا لا والرسالة هي انه بيقوله المعلمات بيقع تفير مؤمنة موافق انك يستمر او لا <تصفيق> وما بعد يستيجي فمالي عادة مع تويتر مع فيسبوك مع الياهو الرسالة دي رسالة موودة لو انا هو طبعا يبقى السايبر احيانا يقضى ما تجيبه احيانا لا هو باش موجود الاستقراض بتاعه طب يقى احيان يتيجي وليه احيان ثانية مجيش هو نفس السايبر هو الترسيب بتاع انشاء رحمن يعني الابتهاب في عشرة هو انشاء رحمن ان هو اللي في عشرة الثلاثة ان هو لما بيكون على اي موقع زي الياهو زي فيسبوك في ملسات الكاز اتكلمه وده غرضها الملفات دي غرضها التسهيل والتسريع للاقتصاد امم الملفات دي لو قعد على جهاز اول مره يوضع عليه واول مره يحط عليه المعلومات بتاعته هتبعت له رساله امم صح لو صادف انه قعد على نفس الجهاز ثاني من غير, بغير من غير ما المسوق تويل اللي هو ده بتاع ويندوز صعد غير مش هجيله رسالة ليه لان معلوماته اوريدي للجهاز ده اللي منها ان هو عارف ان معلوماته كلها في النسخه وهو موافق ام وده بيحصل في اي جهاز حتى الجهاز الشخصي حضرتك انا غيرت الويندوز ونسيت ويندوز جديد كل ما ادخل على حسابك حجيلك الرسالة دي هي ولما دي في الرساله ديت ولما تديني الاجابات بتاعتها هتتخزن في الكاش في الميموري ولما لو عاكي تاني بعد مرة او اثنين مش حجيلك الرسالة الرساله ان خلاص معلوماتك بقت موجوده ام فده والله اعلم هو يعني تفسير السؤال بتاعه يا بني بني يعني يخص يخص اهتمام حضرتك جميلك يعني مهتم بالسؤال انت بتحاول تساعد الاخرين بحدوثي هذا الرسمة. سند من العلم سلاما مع الله جل. صحيح. حدي حدي. صحيح. سند من الله جل ثم لفضل جلسة العرب سند من الحضنين وسندت لنا محمد الحسين بشوان صامد سلاما وسندت لنا جذاب بشوان وإخوانهم إنه طبعا بعد قبل ربنا اليوم صابلك كذا في الوحدة ده في إنه ي يعم ي ي يعبيه ذيك صفحة واحدة كده متعودة معنا ده شو نقص؟ ليه ليه هذا مدقق؟ أنا صابي الحين صابس في أمان. أيه. وده قل إسراء للعلم يعني صار أحمد. أو بس ما نتعامل وبيكلم على اللي هو البصوت وازاي هيكسب وفلام ده قوله. طبعا الناس كلها فاهم كده. وراهم كده بيقرأ. حضرت لما قلت ينسى أول أو حضرت ب ب اللي كده تطلع على حسابك. بيقول لك لا انت بتكتبي غلط رقمك ده يقولك يقول لك انت اليوزر نيم بتاعك غلط او الباسورد غلط انا انا اكتشفت الحكايه دي من ساعه بقى قلب الكمبيوتر عربي مثلا وانا كنت بكتب الباسورد بالانجليزي فبرجع ثاني ادقق بالوضع فبتقدم لي رساله تمام اه وحااله ثانيه بتكتبي متاكده ان كسبه صح ورغم ذلك في اعتذر بيقول لك لا ارضي شيء اه ده دي الحالة الثانية اللي بقول عليها دي لا دي الحاله دي يبقى حضرتك اتسرق فبيسرق رغم ليس لحصة كل حاجات الأمان اللي أبو <تصفيق> الحمد الفضل اللي قال عليه وفنقول لا وده ده ترى طرق حديثة الجميع كان يتضمه ضامي بالرنضم اللي هو يعمل عشوائي كده ان هو يركب الارقام والحروف بس ده يعني معلش دا دا ده جاري شخص كده الزمان ثلاثة يا سيدا يا عقبير طرق بتقول الحكر بدلقتي ان هو يبعت للخادم على الجهاز بتاعك والخادم ده كل يلاقه السيده اللي هو الحكر او هنقول كراكر بتاعه اللي هو بيبعت هيسرق كل المعلومات على جهازك الخادم بتاخد كل فيه ازاي الخادم ده ممكن يفتح برنامج حاجه يفتح اي حد بعتهالك وتشوفها انت مش شغال فبتكره مع بايظه واللي اثرت الشديد هي مش بايظه ولا حاجه مجرد عليها اشتغلت اتصلت الخادم ده عند حد فهو ده مجرد مصدر طالما على جهاز الكمبيوتر كل بياناتك اه على, ال... على, على على صاحب المدير الخادم ده ايوه احنا احنا قبل كده لما اتكلمنا على النسوان يا باشمهندس ايوه صح الموضوع ثاني بقى كمان حضرتك في برامج المحادثه زي فيسبوك زي سكايب اه زي الواتساب كل ما حضرتك بتفتح الحاجات بتاعه في ناس عندها برامج خاصه اول حاجه عندي يعرفها اللي هو اي قبل طول ما أوه. انت فاتحه محادثه شغاله من جدا زي بصف عامل كده بقى الواحد قاعد ولا كل بيتكلم بصوت عالي فتاكدين حد او الناس بتلعب طاقه طب عندك حل للموضوع قال الاستاذ انا ان شاء الله الاستاذ مجيح عبد انا كنت عامل اول حاجه فاير الابديل وده عشان البرنامج بتاع 2009 وده كان برنامج معمول عشان قسمه ده اللي هو اللي الناس بتتبعني والملفات الموجوده انا ده انا بظهره بدات من 2009 بطور بس كل نسخه بعملها تطوير ما تعجبنيش بايتها ثاني فأنا انا صح مناسه لا لأ انا بقى على انا ان مني ثلاث ناس. يعني لما تخلصي من طلبك سيبيه لنا على المنتدى او سيبيه لنا على الصفحه بتاعتنا عل... على الفيسبوك العرض عارض... عارض... بس اللي فيبقى... هو التبديق يا استاذ عديس اللي هو بتاع نفسي على قد مقدر اقدر اللي هي على على قد ما تكون صغيره الحاجه الثانية ما افتحش اي رساله وما شغلش اي ملف فيها ولا بتاع الصح لو نسيت الصح يكون مثلا بصوا وانت بعت لي رساله بس مش بيوصلت خالص بس وانت عندي حاجه استقبال بالعرب لو لقيت بس في عمق اداد جديد هسكر ما طبعا حديث انا العيال عليه الواحد بيبعت كثيف يقول لي على صور دي من غير ما حاجه تيجي تعالى بيجيني فيسبوك رساله فيسبوك كثيف وانا عارفه واخد حضرتك اي ساعه يقول لي على الصور بتاعي هو كثيف وانا كثيف طبعا لازم اشك كان الامتحان انا عايزه اقول لحضراتكم جالي فيروس في الجيميل اللي فاتوا وربنا خليه بشمان صامر الثاني فيه عن طريق ان انا كده يعني جالي في الميل بتاعي ان مش عارفه المجله انا كنت مشتركة فيها لبنتي بتبعت لها حاجه فالحاجه ديت فتحناها لما فتحتها بعدين مباشرة جالي فيروس على الكمبيوتر يعني يعني عايزه اقول ان في حاجات كمان بتيجي من بره في مضامين احنا عارفينها ومتاكدين انها تتفتح وتحصل مشكلة فيها والمواقع اللي حديث بسطولية مواقع من عليها برامج الضوائرات تتمنى بها تفصلة حديث تتيجي تعملها دا واللود مواقع ستجايدة والأسجايدة لابد موجود موجود تمام وعينهم احنا مع برامج اللي هي احنا على وحد ان حديثك المدخل في الجرنمج بتاعك هتخطرين على المنتجة واحنا بحديث دائمين معينا في برنامج كمبيونيت اللي هو اخر اقدار الكمبيوتر انا لقيت موقع ظريف قوي وانا بدور كده لقيته اسمه ايه كمبيوتر ويرلد دوت كوم ااا الكمبيوتر ويرلد دوت دوت في اخر البرامج واخر الحاجات اللي ممكن الابلكيشنز اللي ممكن تنزل كلها من خلال الكمبيوتر وهو موضع حتى طريقة تنزيل كل برنانك وتده عندنا كمان في موقع شديني قوي اسمه دريزنتيشن تيوب دريزنتيشن تيوب ده موقع علمي فعليمي الجميل في الموضوع والله انا وحضراتك مشتركين شو مخطار الجميل في الموضوع ان في دكتور مصري. اسمه علاء فؤاد وهو بيشتغل بالوقت في قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم في جامعه السلطان قابوس في كليه التربيه جامعه سلطنه عمان هعمل ان باطلاق هذا الموقع لتسجيل منصات التعلم الرقمي التعليميه مستهدف هذا الموقع على اهتمام الاف المعلمين والطلاب والعارضين يعني ده حيساعد ناس كثيرة جدا من تنميه موضوع التعليم عندنا كمان شركه جوجل اعلنت ان عدد المسجلين اللي سجلوا في شبكتها الاجتماعيه جوجل بلس جل بس التدريبي دي وصل ل مليون مستخدم 25% منهم عباره عن مستخدمين قاعدين شهريا وذلك بعد عام فقط على قرروا الموقع من المرحله التجريبيه وفتح باب التسجيل لجميع المستخدمين ديت كانت حاجة شوية مواقع عن حاجة للشباب اللي بيسمعونا اللي حابين ان هو ياخده المواقع كامية بتكون بتخدم اخبار الكمبيوتر وشروحات الكمبيوتر وحلول الكمبيوتر آم. اللي هي site for computer problems متخصصة بس في الكلام ده في حاجة اسمها عندنا عندني .com عندنا ثلاثة بالانجليزي a m g e m -A, a .com عندنا دوت كوم ديت حتى لو كتبت على السيرش بتاع محرك البحث بتاع جوجل حبا برضو قايلين حاجات كتيره قوي في الموضوع دوت ااا لقطه فيلم لتقديم احسن واجود الافلام العربيه مزيكا والمسيكه تدي وعندنا برضو تريبين كل ديت المواقع ما كان احنا بنحاول ان احنا نجيت حبة تعليمي على حبة ترفيهي يعني الدنيا ايه تبقى ايوه لا تقلق ترفيه ليس تبقى ممكن بقى الدنيا ماشي كويس والله انا مدور كمان انا جت للامهات حاجاتنا نهرجى على فاصحه انا اا شارتها نهرجى على فاصحة جروب البرنامج حياة على النت على الفيس باقل للناس في قصة انا لقيتها الولاي دي صرفت مشايراها على الجروب ايو يمكن نحاول الجروب ده بلان يكون جروبي الافيتش بدي ان شاء الله خير بين جروب الديت ان شاء الله عشان شاء الله عليكم السلام علي عليك يعني الدم أنا أنا ما قدرت أقرأ له بس هو. كل دم. الحقيقة ما نشيل شغلة من اللي. واحد من زين ما نعمل منه شيء. اه. جميل اها. هو بس بتخذوك تعالي صوتك شغير عشان نقدر نوضح في الكلام اتخذر يا كمان اي عندك مشكلة مع الفاسورت بتاع الدخول مثلا على مواقع معينة ولا على الميلد تاعك ولا على ايه لا على الانيلد بتاعك على الانيلد يا كمان اه يعني كمان بتسانه وباكتبان يقول لي يعني يقول لي كيف حاجاتك اصنعها بولد عليك كمان النسخه اللي لانها ايه في هنا اللي على النت اي من مثلا الفوتوشوب اه في ازاي يعني بيعمل كده قال لي ان هو مش هين... مش هينزل على ويندوز الجديد على كده اه اللي هو النظام بتاع ويندوز سيرفر مثلا اه اه انا بغيره كتير جدا مش مش, مش مش الفوتوشوب بس اه ادي لي الاسامي العشرين بتاع كده ما هيحصل له اي ja dat ga je van de de dat heb ik al, dat was een niet. ik heb, het het dat اللي احنا كامل بكبره يا جماعه لما يزيد اليوم ده ان شاء الله دايما يا رب دايما احنا متواصلين مستمع الجروب مستمع البرنامج كلهم متواصلين عبر هواتفنا على الهواء في يوم الاربعاء وعبر جروب حياة على النت على فيسبوك واهلا بحضرتك معانا استاذ مجدي وشكرا لتواصلك معانا لو تحب تنهال عنك حاجه اتفضل انت والفكر ده ملي حياتك اكيد كلنا يا فندم مش شاء الله انتم ليه عايشه تبقى صحتنا احسن واكتر منيه استفدتها كتير كنت بتكلم معاه في الجو وفي المياه لسه لسه ان شاء الله تكون تعبت ان شاء الله ربنا يشفي ويعافيه باذن الله مع السلامه مع السلامه يا هي بسرعة بسرعه هو ال ال دي بيسال على الفوتوشوب بيخلونه ان اخر اصدار نزل جديد بصوا وانا لو وضح حد ان هو يشتري اكس بي لان الاكس بي هو اللي هو الاكثر معرفه نسبيا بس عارفه او كان المعيل لو في مشكله هتقدري تسالي حد وتعرفيه الكلام ده كان غير تماما كده او مثلا الاول الثاني بس ما اخبرت خلاص عامل معهم الصفن وما فيش كثير قوي من الناس فلو بتاعنا ماتش في فلو وببقى باخد مدير اسبانكي او انتمو الانتي كان عندنا مشكله كبيره أوه. ان احنا مش عارفين ننزلوا انتي فايروس وننزلوا انتي فايروس بس ما فيش مشكله ان مبين كمان بي بعثنا في برامج ما تدوش إشتغل علي هردو ما في نفس المشكلة ما بيننا مرين الـ X3 والـ 7 ان فيه برامي كتير جدا لسه ما انتجي تشغاليها للـ 7 تشتغل فيه اشتغلها للـ X3 ما تشتغلش ومناخ الموضوع بالعكس انت في برامج تشغاليها X3 تشتغل استغلها للـ 7 لا ما تدوش ده هو الموضوع يعني نحن في فقط نتخلوهم نقول الـ X3 7 بيونجت بيونجت إيه احنا الخبر مرة من الكلام بيقولونه وندس نعم نعم احنا وأنا الخبر ده اللي فتحت فتحنا عندنا موضوع مهم كنا فتحنا السل الحلقة اللي فاتت اللي هو الفيلم الفي صلى الله عليه وسلم عملت دراسة عن الموضوع وفي معلومات مهمة جدا اعتقد ان المستمعين كلهم حيهمهم ان هم يسموا بس هي هي هي بعفوا إذا نقرأ كل الصفحات نأخذ حقيقة نحن بنجيب كل حاجة على الانترنت انت الصبر ده ممكن كل ما يرد ده معي ممكن الناس عن فيسبوك بس أنا وصل للمصانعين إن شاء الله كمبل يعني صحيح من أنا أحاول من ان انا اقول لهم الفيديو ده زين تشرط والزين نحن نكون صادف اه, اه الموقع حاطط بيقول نسيت مشروع حقيقه مهمة جدا موجودين على موجودة عن الفيديو ده المشروع الحقيقة ولا اي سن اللي الامتنشة حقيقة اولهم بتتكلم على ان احنا اول حاجة ان الفيديو السحيك اللي نزل على نصار فرنجا كان قبل ما قنات القنصة باية العربة الوضيط او تعرضت لاسمه اكلم ايه تعرضت لاسمه قبل ما, مقلن مقلن ما تتكلم عليه كان عاد اللي شاهد الفيديو بس 21 اوه دك اين يدينه اشوفه ايه يعني انهم اكمن مكونش مقصود بايش شكل اشكال مهما كان الجنسية او ديانة صاحب القناة فهو ما كانش مقصود اخلاقا بس هو مولد ان هو عمل سوقك عليه ان انت اتسوق عليه ووصل عاجز مشاهدين مبالك لثلاثين مليون مم مم مم الفيلم مم الفلم يا موجود على, على اليوتيوب بري بقى معاي خدام قوله مجرم مجرم الحياة اللي هم ذاكرينها الحياة اللقماتين اللي هم ذاكرينها قالوا ان او الكلام عن الفيديو ده موجود على اربعة وتسعة من عشر مليون الف موقع أو صفحة على الانترنت مم. يعني الكلام ذلك هي انتظر فيه ان وسائل الاعلام تتكلم علي. يعني هنا بضبط نفس الخبر بيتكلم بيقول ان فيه 3 وسيله اعلام مرئية موحة أو أمسطة جدنية أو امريكية أو أجنالية مم. ما على الموضوع. الموضوضة تتكلم عليك عائلة القناة او الصفحات او, أو, أو المسموع المرئية هنم هوصل ل 3-3 وسائلات اعلامية ايه يعني الحقيقة رقم ثلاثة قالك ان الفيلم اصلا مش موجود. اللي موجود ذا ده او ده الابد ان الفيلم دوت ربع ساعه دقيقه فقط لكن الفيلم اصلا ما جميل يعني في اي دور سينما ولا اي مثال لسه ما هكلت اللي هم 12 يومها ثلاث اشياء ايه اللي موجود هما 16 فيها بس ان هم مدبلجين ان هما عملوا مشكله لكن الفيلم نفسه ما نزلش الخبر بيقول ان ان ما فيش اي دار سينما او جامع او كنيسه او معبد يهودي ما فيش اي حد تعرضوا الموضوع او عرضوا قبل هذا شوى ختمبر جميل الحقيقة الخامسة ان في اكثر من ثمام ثلاث نسخة للفيديو ده موجودين على الانترنت مش على اليوتيوب بس عشان تبقى في, في خبر تاني كان موجودنا هنا بيتكلم على ان يوتيوب كشرت ثمام في هي تشيل الفيديو ده على الانترنت مم. يعني المقفوزة من يوتيوب <تصفيق> <أنا حاجة تصفيق> لما م... كانوا يتكلمون ان هو يحجبوه عن مطر وليبيا وليبيا <تصفيق> عند ناسي البلاد اللي فيها مشكلة وهو يوتيوب حول لكن مستحيل ان الفيديو بقى نازل اكتر من انكلاب وبقوا بيجر وراهم مش قدمين وصلولو يعني يصلوا يتتبقعوا الناس اللي هو اللي بيتمزولو في الاخر وصل الرقم رقم كتير جدا فف يوتيوب نفسها مش قادر تعمل حاجة ويوتيوب اعلنت إن هي خش بتبدأ من إن هي توقفت في الفيديو, إن ال إن الفيديو بقى إن إن من ثمانية زي ما في الاخر هاي بتتكلم عن الموضوع ده ومش موضوع على يوتيوب بس موضوع على أقصر من من وسيلة رفع فيديو وعلى ماخر الحلقة رقم ستة إنه ان هم عيوز في الحقيقة 30 مليون من شخص الناس اتقراجوا عليه بحرقة سبعة إن... ان الناس اللي سمعوا بال... بال... بالأحداث ده او بالجوزات تبا في, إسلم في الدول الإسلامية ما كانوا يشعرقوا حاجة عن ديجو ده قبل 10 ستمبر فلما حصل الاحتجاجات في الدول الإسلامية خلاص 10 ستمبر اللي هو في أمريكا وهو البرجين آه. كان أغلبين من أمريكان أجانب ما كانوا يشتهمين احنا محتاجين عليه في مشكلة ثانيه اللي هم اكتر من ان احنا ايه اللي حصل او او مش النتيجة ان في ان احنا عملنا دعايه للفيلم وان احنا ما عملناش الموضوع صح مم. في خبرنا بس في الاخر هقوله كويس جدا اللي هو نفس امريكا واوروبا اتعملوا مع الموضوع ده احنا هنا في العالم العربي فعملنا معاه برضه بشكل انا ايه في او نقول كل ان هو دي حاجه لا, لا في نوع من الرع عدم اتفاق في انا كنت انا كنت مش فاهم بس احنا كنا ردنا على الفيلم ده ان احنا نعمل فيلم فيلم، فيلم الكبار زي إنتاج فيلم الرسالة كده حاجة إنتاج ضخم تشارك فيه كل الدول العربية بالفلوس و وبالممثلين و بالهنفلين و بكل تحكي حكاوات الرسول من أولها السيرة النبوية من أول من رسولة ولد لغاية وفاته صلى الله عليه وسلم كانت دي حتبقى أوقع و كنا نعمل فيلم تاني للأطفال كانت حتبقى الدنيا أحسن كتير من اللي احنا على نفس الشوارع انت قلتيه حالات 10 و11 من السرعه تقريبا ممكن اقول المره واحده ان لو احنا ما كناش نشغلناه او احنا ما كناش انتقدناه كان وصل المتفرجين هاليه علي السراجة عليك جدا انكم بسرعة امترشو يزيدو عن كده لانك مش, مش اكتنا علي بوكف عليه جميعك لانك مش قلقنا بالضوء عليه وقبلنا ندلونا انك نتشكل حدث الحجرة 17 ان كان, كان ممكن نحل الموضوع بطريقة عكسية احنا دلما الفيديو ونزف احنا كنا كلمنا عشاء السرعين وكلمنا عن السيرة بتاعته اللي هي الوحدة هدنزلنا نصورها هي الكافلة بانها تدخل كتير او من بدا من نرمنا بسكر او الناس, الناس او على الاقل تخلي المسلمين بقوصين ايه ما عنده الحقيقة الاخيرة ان ردود افعال المسلمين خاصة في في الخارق بيصدر بردود افعالهم العنيفة خليت الناس تبدأ تعمل معاك عاداء من غير ما تكون هي فهمة هي ليه لمنجرد ابنين فيه قتلك في امريكي هنا بتهجم هنا بتهجم الخارق هنا بتهجم الخارق هنا بتهجم في الاخر خارج خبر تعيل من ال 12 حياتي حياتي. اللي حصلت دي كلها ما اضافتش اضافه دفعتش عن سيدنا محمد هو طبعا بالصوت درجه انذا اتاذ بشكل كبير جدا من هو حي والمهم ان ان في اكثر من ألفين وثلاثة عشر موقع ب ب ب ب ب بيسو بي بي بي بي وصلات كلامه ما حد شرط عنه حاجة لأنه ما حدش منشر خبر بيقول إن هم المواقع ديلاك بالضرورة مبيت كتير بس إن هي تنشر ال الأخبار اللي عندها لأن هي اكتشفت إن خبر واحد عمل ملايين وأخبارهم وأخبارهم أو معلوماتهم أو صخات الكلام لقيتهم أو صنارات حقت الجيزانية لقيتهم ما في أحد يحضر عليه الله وجميل حالة جميلة جدا شفتها موجودة على يوتيوب إنه شيء أيضا ما لا يزيد ما نحن حوالي 100 ألف أمريكي وأوروبي قرروا أن هو كل واحد فيهم من برا بنسخة لإغلاق سلام السيركتاتو ويهجيها لواحد موجود في أمريكا أو في أوروبا فنقطع على سبيل المثال حوالي 2000 200 أو 300 ألف صQue... في زياره في اكتوبر فياتها رسائلتني ومعاهم الفرقه الكريمه مترجم باللغه الانجليزيه وحطتهم في شنطه شد جدا وقعدوا ينزلوا بيتكلموا مع الناس ويدي لهم الهدوء ديات ويقول لهم في رسائل استاذ فلان فبنقول الموضوع ده اكيد عام رد فعل عكسي هل الفرق اللي أنا لقيته واضح جدا ما بين تعامل المسلمين الموجودين في دول الغربيه مع الموضوع يعني غرب خلينا نقول ان دكتور موسى كان في زياره لدول من الدول الاوروبيه اول امر انهم وقفوا ان عن صفحه الاسر يعني هي بخير مشتبه افراد احنا مش يعني حاجة حاجة تتعامل بقى يعني يكون في الامسلمين وعاركينا احنا ازايد نتعامل بدونها بطاعة الخلام مش بدتعامل مش مش انا عارف معلومة احب من الناس كلها تبقى عارفها ان الاسلام دخل اوروبا مش بحد السيف دخل فأس. عن طريق أسير. افيا كلها التجارة فأتدأ. فأتدأ. التجارة والمضافة بتاعة التجارة والامانة دين المضافة والامانة مش اكتر من كذا لا شفوهم بيصلوا ولا عارفوا ايه عن اي حاجة كل اللي عرفو ان الناس دي نظيفة جاي بجلباب ابيض نضيك بيتوضب يغسل اديو وشه كتير فتسأل ليه السبب والحاجة التالية ان هو كان امين لما بتبقى التجارة فيها عيد يقول فيها لي ويقولوا حتى تخسر فيها مش فهم لان ربي شايفني فكانت الفكرة قد ايه بسيطة ان يعني خنتين اثنين من القائم الاسلامية وقدروا يصحوا قره وكان الدنيا كلها هي قامت ترمى صحيح, صحيح. في حاجه ما بتقولها لما بسافرها ان الفين اذا كان فيها عيب فهو. صحيح شاء الله يفتح حاله الله Allah Allah Allah ya Allah Muhammad wa tu Muhammad ya Allah Allah Muhammad الأخيرة بس قبل من بتعيبش مهندس معنا في ليسون اه انا ورحمة السلامة والرحمة والبركاته شكرا مردو مع قدراتك يا صاح مستفى جاتني المستمعي انا في انتظارك اول مرة تكلمني على حياة على النت ريزة تكشف اول بس اهلا بديك اهلا بديك ده جميل التواصل ده اهلا بديك ريزة جميل ايه ربنا يخليك أستاذ صاغل البشمير في عمر عيد معايا كانت ايه والله الاستاذ عمر يعني مش عمر يعني بتراحة ايه لاحد يعني م... انا كل الفترة اللي اماشي فتريه فيه والله في انا وقت ميزاك عشان اكلمكم اتبت طيب طيب مش الله اكتبت بالعلم وانا من ساعت ما اشتورت برنامج باستفيد ايه انا سواء لا لسئيل لكن انا عندي كمبيوتر برضه في البيت وكذا يعني الدجالين ديشتنا اولاج بإنهوا يجاد معاهم و ال الواحد الواحد برضو بتعلم برضو يدرس تعلم غدا ما ينفع يخليهم يتبعونا علشان خاطر حيث من حدات كتيرة جدا جدا جدا لا لا يدري على طول عشان هي كمان متخصصة بالتجديف والوقد ا هو ده شهاده على من لو سمحت تتواصل يتواصل على الصفحه بتاعتنا اللي هي حياه على النت الجروب بتاعنا بقى مش الصفحه احنا لسه هنحولها وتتواصل معنا تقول ايه الجديد اللي عندهم وازاي هنقدمها من خلال اسمها طبعا اكيد اكيد ضمان المبيعه دي هتبقى عالم يعني أكيد, اكيد اكيد خلاص حضرتك عندك انا انا انا لا انا ما عنديش اي ولا اي حاجه انا عايز بس الجدل الموجود الايجابي وجميله وحلوه جميله يعني يعني يركت يكون في في الشباب دي ايه لما بدات في اسكني احنا احنا بنحكي يا استاذ مصطفى ان احنا بنقصف صورنا دايما من على النت اه بس ف... المرة الجايه هجيب لك الناكشاندي حاضر من عنايه اللي فاتت كنا جايين الناكشاندي وياسمين الخيام وكان كلها غاني جميله يلا الله يسعدك يا استاذ الناكشاندي بيعلم كل واحد حاضر مثال الله يخليك يا وشكرا والله شكرا يا استاذ عمك اكيد دي كانت مفيده قوي وكانت جميله شكرا ودايمين متواصلين يا استاذ الناكشاندي طبعا بس احنا حنبدأ فقرتنا الاخيره انا دائما كنت ببقى حابه ان احنا كل مرة نقول احنا هنبداها بدري شوية بس ما بيحصلش ان احنا بنبداها بدري شويه ما انا جاي هنبداها بدري شويه ليه ليه بنبتديها اول فقره على شكل معركه ده اللي هي فقره الاسعار بصوا حضرتك انا عندي مشكلة اه احنا اتفهمنا المشكله يعني انت شفتها علي شويه انا عندي كمبيوتر اللي هو الديسك اللي هو دي بي توت او الكمبيوتر المكتبي اه, اه اللي واقف اللي واقف اللي هو اللي ده اللي تحت ايه الكمبيوتر اللي هو كده على الكمبيوتر اللي مين اللي بنحط فيه الشاشه باخره في الكمبيوتر اللي جنب بدي اروح بالقربه اه بالقربه انا مهو قربه حبيبي ليكوا عليكم اساسا انتوا عارفين الفرق بس انا عندي مش عايز اثبته لما انا سمعت من حضرتك ان انت مش بتديش في حاجات, حاجات معينه قالوا لو أنا عندي اطفال باحتياجات معينة السؤال ده اعتقد ان انا اتسالته وانا نفسي بقود نفس التجربه دي بالوقت. من ناس كتيره قوي انا احتياجات الطفل إنت أقول انا مشتجى ايه في الكمبيوتر لان امنا اللي بروح لأي لأ حد اشتري منه كمبيوتر يقول لي طب انتي ايه اشتغى ذاتك ببقى انا بنزل اسلام بنزل حاجات كرتون بطلع بطلع على مواقع ببقى مشتجى حاجات تتفجل حاجات تتعمل حاجات قول لي منصفات الكمبيوتر تنفع لغاية مبولات دول يوصلوا نصرا لغاية فتة اتباع بسي الموضوع هنا مش, مش موضوع جهاز الموضوع هنا نحن نخط شوية بقواعد بقواعد <تصفيق> بمعنى معنى ان انا وانا عندي الجهاز هستخدمه هشتغل عليه قصص هانزل عليه ويندوز سيستم زي اكس بي هانزل له هشتغل عليه هسمع مثلا اغاني او هسمع عليه قران هتفرج عليه على افلام تمام اي هدف بتستعمل ده تمام هل أي جهاز, جهاز كان كويس اه تمام عشان مشكله كمان قطع في اور مشكله في خط اير جهاز كان الموضوع ده حل جديد أتقول كمان شفيرة صعبة في جدات لين مستعمل حل بس يومي يجي او طلبات بالاضافة لنص النت الحديد دي كلها موجودة كل شيء كده بس نريناك عندك تبقى عليه شوية. يعني نتكلم في رمات واحده ده تنافس قوي جدا وسمس قالت تهكي بقى بكثير على اساس ان انت لا كل الوقت هنغير لا احنا هنكون بقى مع بعضه على 600 الجيجا والهارد بس حاجه بقى خالص كده الروم بقى واحد جيجا واحد يعني انا مام بخاف انت تكون بس شغاله كويس ويكون بس الكاش بكذا وصفر يعني في مليكس ولا ان كاش 550 و ملي على كاش خلينا على واحد جيبة جيبة عمليه؟ عمليه واحد بديده برضو يعني احنا ريهم واحد بديده واش بديده واش بديده واش بديده اه في العالم مش هو قصة مصنع خمسنع شغال معي ما لو واحد بيه بقى تميل اما هتعامل مع جهة تايق مهما كانت بوصفة بطائق اه اه اه اه اه يعني اذا هتتعامل معي بتحديده النسخه دي كانت اتعملت وقعدت البصوت بتاعه كامل انت ايه اقدر اتكلم معاك طيب بقيه الارقام الارقام الثانيه هتجيلي هارد 80 هتجيلي هارد 120 لكنه مستعمل انا ما بصدقش ها ها ها هارد مستعمل يعني اني اتكلمات هارد جيجا او 120 جيجا اه جديد مش مستعمل انا ما بخدش حضراتكم مستعمل الا واحد بس اللي مبقاش عليه ضمان لكن انا هشتري من حد يديه لي على الهارد انا هو كمان بس يكون جاه معصار ما تستخدم كلام هياي اخاة هنهاردو من المطمئ لان الله خطله حاجة اخيرا هنهاردو او هيصلحو هيتخرق ليه يوم افادة ايه بيه؟ هنهاردو لأسيك كلولا بيكلمه في التلتونية وعشرين و في, في, في التلتونية و و اخي و اخي سهلة يومي التلتونية كانت عايمة في التلتونية و ستين و الواحد تير كانت حالي ٥٠ و ٥٢٠ و ٢٢٠ و ٢٥٠ و ٢٠٠ بالنسبة بما انكم بتقولوا ان في حل جديدة مش شايف نحاول نكون بروف بسبب في الحديث دي كلها من غير امان ضمان اه ضمانها 30 ولا 40 ولا 30 صعب قوي ان انا ضمانها شغله واحده كده قديمه بقى هل اقدر ان انا اخدها معايا وانا بشتري ففيها اجزاء مثلا انا مثلا جايبه ديجيت جديد انا جايبه تليفزيون جديد انا جايبه معرفش ايه جديد قال مناه ال دي لو انا عايز لو انا عندي جهاز قوي وهشتري جهاز قوي هاخد الدي في دي على الجهاز الجديد بتاعي الف و عندي اثنين فانا كده ما لميتوش ولازم نحدد احنا عايزين نعمل ايه إحنا عايزين نحدث الجهاز اللي عندنا ولا عايزين نشتري جهاز جديد الماضية هي يفرق مع الناس اللي يشتري، هي يفرق ثانياً على الجيل القديم، القديم خلاص هي يفرق على حدة شوية، وعلى في المشكلة. إذا المشكلة هو كان جهاز مجاني معه في المشكلة في البال صبلاوي ممكن يكون برضو ما ضرب فكرة، ممكن يكون برضو حدا لأن ده ما كنا قبل كده، صبلاوي اللي هو ال اللي إحنا نشتريه بعدين خمسين ستين جيدة، ده كده de paus niet de في البورقة بتاعة الـ Power Sublight ونشتغل بها بالمنظر اللذيذة ففي الاخر لا نزعي عن الفكرة ديت ونشتغل على الحداث يأي ما بجيب جهاز مستعمة وقعه الـ Power Sublight بتاعه مستعمة لأنه بجيب بعض وقعه الـ Power Sublight على بعض الـ بجد بيأخذوا الـ 250-350 الـ 350-350 فالنصف يقدر إليها هذا هو باتخذ باقي ويأخذك على فيديو بس مع قرآن أو باتمع لكن قاعدة ابيب اوبشن واحد يغير بس اللي هو ان احنا الكمبيوتر ده هيتستخدمه حد ابتدائي لا هو مجدرر ابتدائيوها لقالي دي اه انا عندي مشكلة في الاطفال ذو mm -hmm. معنا كما إن هم عايزين يدخلوا عدو مجدر في اوغل او عايزين عدو دي ده 2011-2012 الحاجات دي محتاجها كانت تزيجها يا بي انت خاص انت انا مروحش كله ولازم نتكلم على البروسيسور عادي لازم اتكلم على اللي هو i i i لازم اتكلم على رام بتاع مش اقل من 2 جيجا لازم اتكلم على طو... على كاش مش اقل من 2 جيجا جام برنامجك 2 الكاشكني البروسيسور i i i أم. بالنسبه للحاجات المستعمله اللي هي الاوريجنال بتكلم على نشاط بتبقى كده لا او كده مش مش فارق حاجه مش فارق المهم هو طرقه الجهاز بالنسبه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 وتتوالى المفاجآت نحن على الموعد فكونوا معنا يتجذب اللقاء بكم ومعكم الابزاع المقدر في مشيئة الله هذا الحين ماذا بس ايشان بسم الاضعية مستنعين احمد ابو صعب ونحن نوفيكم في هذا الوظن نتمنى ان نرتقي مجددا بجد بخير كان معكم من أمام المايكروفون عدي الزلانج